الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال آله والسيف فليعبدوا رب هذا الذين الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله الله الله لمن حمدا ربنا Allah Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح أن سيدخلون في دين الله أبوابه فسبح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من علي ولا يعز من عاديك تبارك ربنا وتعاليك لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إلي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 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعمادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين اللهم صل من نصر الدين من خذل الدين يا حي يا قيوم يا هذا الجلان والإكرام نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان.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 اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم لا تشمت عدوا ولا حاسدا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك owahina munidin muqbitin برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِِّّس كربَ المكروبين وقضِدَّئنا عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين وعافِ مبتلانا وابتلى المسلمين اللهم فك أسرَ المقسونين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين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 وذرياتهم الطيبين الطاهرين وسائر صحابتهم الكرام الابرار والطهار وخص منهم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين